اها ها قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل and beautiful and beautiful and وكف المصطفى كالورد نعدي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نعدي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعما نوالوها كل العباد وعما نوالوها كل العباد وعما نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنازل الشمس منه والبودورا. الله الله. ولم يكن الهدا لولا ظهورا. ولم يكن الهدا لولا ظهورا. ولم يكن الهدا لولا ظهورا. وكل الكون أنهار بنور سدن النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سدن النبي وجميل وأجمل منك لم تر قط عينٌ الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله وأجمل منك لم تر قط الله الله وأكمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرراً من كل عيب خلقت مبر مبرآن من كل عيب خلقت مبرآن من كل عيب تبارك ربنا فيما يشاء